sterren op كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآية لهم أنا حملنا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 في ضلال مبين الله الله سميع الله لمن حمده نهد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ين صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 Hamida need oh. oh.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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل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 No,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 وما ينبغي لها إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين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 وقنا لهم مما عملت ايدينا انعام فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون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 العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا كم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زين السماء. بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جالب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا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 تكذبون، أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله، فهذوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعض. فعلوا بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون I'm a oh.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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعين على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات طرفين كأنهن بيض مكنون وعندهم قاصرات طرفين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعضه. يتسألون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظا لَكُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إلا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ الْمُبِينُ الْعَامِلُونَ الْعَامِلُونَ خَيْرٌ أَمْ شَجَرَةُ الزقوم إِن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم آكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حبين ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلوا Niemand loopt er nog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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المخلصين ثم أغرقنا الآخرين انه من عبادنا المؤمنين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 تجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 Semi Allah Huriman Hamida.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 قَدْ مَلَّنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَفْجَينَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْدِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَا هُمْ الْغَالِبِينَ وَأَتَيْنَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلو وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلو وت... أتدعون بعلو وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا en illa is ook een Allah, de belangrijkste problemen. Ik denk Allah, Allah.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 المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأن عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمد.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 وما تعبدون ما ألتم عليه بفاتين إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإن لنا الصافون وإن لنا المسبحون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فَإِذَا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب الْعِزَّةِ عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الله الله, أكبر. سمع الله لمن